بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا, بالحق وتواصوا بالصبر